الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين نواصل باذن الله سبحانه وتعالى الشرح من قطر النداء وبل الصدى وما زلنا مع نواصب الفعل المضارع توقفنا عند قوله رحمه الله فتظمر لا غير كاظمارها بعد حتى اذا كان الفعل مستقبلا هنا أه؟ وبعد اللام نحو قال فتظهر لا غير ونحو وما كان الله يعذب فتظمر لا غير كاظمارها بعد حتى اذا كان الفعل مستقبلا نحو اذن نحن اليوم ان شاء الله سنتناول اظمار ان الناصب في المضارع اذمار الواجب ليس كذلك تحدثنا عن الـ عن الـ جواز الإذمار وجواز الاظمار جواز الاظهار وتحدثنا عن وجوب الاظهار بقي معنا حكم واحد وهو واجب بعد و... لا بعد الفعل المنفي قبل الفعل المنفي المسبوق بلا اا اذا بقي فتظهر لا غير نعم فتظهروا لا غير قال ونحو ما كان الله ليعذبهم فتضمروا لا غير تكلمنا عن هذا ليس بعد بعد علم الجحود قال فتضمروا لا غير إذن ذكرنا فيما سبق أن أن المضمرة أو أن الناصبة لفعل مضارع لها من حيث الظهور والإظمار حالان فقط من حيث الظهور والإظمار لها حالان الحال الأولى انها تظهر والحال الثانية انها تظمر هذا من حيث الظهور والإضمار من حيث حكم الظهور وحكم الإظمار فلا ثلاثة أحكام واضح؟ اذا لو نظرنا إلى الظهور والإظمار فناحانا حال ان التي تنصب فعل النظر اما ان تظهر وإما ان لا تظهر واضح لكن من حيث الحكم حكم الاظهار وحكم الإذمار لها ثلاثه حكمهما او حكمها ان او حكم ان من حيث الاظهار وحيث الادمار فلا أحكام احكام اولا جواز الامرين رأينا هذا Jawazul al يجوز Yajuzul ويجوز Wajuzul الحكم الثاني hukmu thani Wujubu Al-izhahar Fadar ayna Al-fatahharu laa gaiyah Al-hukmu thanih اذن هذه احكام او ما يتعلق بان بان الناصب للفعل المضارع من حيث الظهور والاظمار سيرا حاله اما ان تكون ظاهره واما ان تكون مضمره لكن من حيث الحكم لا ثلاث احكام هذا الاظهار او الاضمار اما ان يكون واجبا واما ان يكون جائزا فالاظهار واجب حكم والاضهار والاضمار واجب حكم هذان الحكمان وبقي جواز الامرين اذا جاز الاظهار جاز الاضمار فهو حكم واحد الجواز حكم واحد لكلا لكليهما والا فالاصر ان لها اربع احكام جواز الاظهار جواز الاضمار وجوب الاظهار وجوب الاضمار الا ان جواز الاظهار يقتضي جواز الاضمار فكان حكما واحدا واضح اذا راينا الحكم الاول هذا وهو جواز الامرين ووجوب الاظهار بقي معنا الان وجوب الاضمار وجوبه الاضمار ماذا قال المصنف من يقرا اسلام يقرأ نعم و يكفي قبل حد قال ونحو اذا حكم الوجوب اضمار ان طبعا ان الناصب للفعل المضارف واضح قال المصنف رحمه الله قال فتظهر لا غير ثم قال ونحو وما كان الله ليعذبهم فتضمر لا غير فتضمر لا غير يعني لا تظهر فتضمر لا غير اظهار لا غير اضمار اذا يجب الحكم هو يجب اضمار أن الناصبة لفعل مضارع طبعا المضارع في نواضع في نواضع كم هي الأول قل وَنَحُوا مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ كيف نسمي هذا الموضع؟ هو مثل له مثل له بقوله تعالى وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ سأكتب الآية وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وما كان الله ليعذبهم اين الفعل المضارع هنا ليعذب منصوب ها لو نظرنا الى العنوان وجوب اضماره ان وجوب اضماره ان الناصب في المضارع إذن هذا الفعل المضارع الوحيد هنا وهو منصوب إذن ان مضارع بعد بعد اللام نقول يجب اضماره ان الناصب للفعل المضارع في موضع منها نقاط سناتي سناتى ونكتب العنوان وما كان الله ليعذبه اللام ماذا نسميها ها لام الجحود لام الجحود, لام الجحود. ها اذا بعد لام الجحود هذا هو العله تظمر ان وجوبا هذا الحكم تظمر ان وجوبا بعد لام الجحود طيب من يعرفنا بلام الجحود لام الجحود ولما سميت لام الجحود لام الجحود غيره عبد الرحمن، أم، أردين، اللي ما لم تحضر مم. نعم إسلام. اللام المسبوقة بكون منفي هذا قيد دقيق جدا. كون منفي، مسبوقة بكون منفي. معناً ولفظاً كذلك دقيق لكن أول دق منه وهذا كذلك ثابت عند العلماء مسبوقة بكون ما معنى كون أه؟ كان الفعل كان المراد به الفعل كان المسبوقة لام الجحود هي المسبوقة بكون منفي مثال example, قول تعالى وما كان الله Allah? It النفي هنا a shame. Where is the name here? Where is the world? Where is the name? What? This name. And this is the meaning? The meaning مثال the وما كان الله ليذره، آخر، لم يكن الله، هذا الذي أريده، لم لأن الذي ذكرته مثلها، لم يكن الله ليعذبها، الآية، انظر، الآن لم يكن فعل، ماضي أم مضارع؟ مضارع ما كان ماضي فهم ما كان ماضي إذن نفيت يكون هنا أنت قلت هي المسبوقة بكون بكون قلت قلت بفعل الماضي قلت كون الماضي أو فعل الماضي ماذا قلت قيدك الذي ذكرته لا قلت كون الماضي لكنك نسيته إذن بكون ماض هذا هذا ماض هذا مضارع في, في اللفظ لكنه في المعنى ماض لم يكن لان لمدهت تفيد حرف نفي ها وجزم وقلب قلبت زمنه الى الماضي نفت الفعل وقلبت زمن زمنه الى الماضي لم يكن اي في الماضي فهم وما كان هذا ماضي ماض ذا كون ماض لفظا وقد نفي وهذا في هذا كون مضارع لكنه ماض لفظا واضح معنى عفوا اذن لام الجحود هي مسبوقه بما كان او لما ما يكون هكذا يعرف بعضهم او الدقه التاليه بكون منفي لان هذا كون وهذا كون كون منفي سبقه نفي لا بد من السبق واضح الان اذا نقول ما نافيه كان فعل ما مبني على الفتح ناقص الله ها الله اللهم اسم كان منصوب منصوب مرفوع احسنت ورفعه الضم ظا على اخره اللام لام لام التعليل اه لام الجحود لان سبقت بكون منفي مبنيَة على الفتح لي مع على الكسر لا محلَ من العرب يعذبهم فعل مضارَة مرفوع منصوب ونصبه فتح الضار على قريه من ناصب أن منصوب بأن مضمرة وجبا رأيت الآن مضمرة وجبا بعد لا من الجحود واضحَ له يعذبهم أين الفاعل ها اين هو نقول ماذا نقول وهذا فاعل ضم مستتر تقديره ها مستتر وجوبا او جوازا جوازا تقديره هو ها ولها ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به الان اين خبر كان جمله فعليه لا نقول هذا حينما تكون أن ماذا يكون؟ يكون مصدر لأن أن مصدرية وهذا الآن المصدر المؤول من أن والفعل مضارع في تأويل ماذا مصدر خبر لي اللي والتقدير ما كان الله معذبهم ما كان الله معذبهم مفهوم هذا واضح. المصدر المؤول بحرف اللام وما كان الله معذبهم لا لا من جحود هذه ليست المجر لم التعليه لا تجر لا تجر ما كان الله معذبهم لحظه ما كان الله معذبهم هذا التقدير عملها لو قدرنا انها تجر كيف يكون التقدير إيه يكون. إذن لا يكون اذا لا جرى هذه الان لا تجر هذه هنا ما كان الله معذبهم ما كان الله ليعذبهم لا يمكن ان نقول إنها هنا حرف جر وأن المصدر بعدها مجرور لأنها المعنى لا يختضيه نقول وما كان الله لمعذبين فهم لام التأليه هي تجر لام الجحود لا تجر ليس حرف جر واضحا لا نقول إنها حرف جر كاللام الأخرى لا تجر قلنا انها لا تجر لام لا لا قلت المثالي لا لا ليست هي اللام الزائده اللام الزائدة لا تجر كذلك واضح والله اعلم ابحث في المساله اكثر لكن هنا لا تجر اضع زيد بعده مثال اخر لم يكن الله ليعذبهم انظر لم يكن الله ليعذبهم لم حرفوا نفي وجزم وقلب يكن فعل المضارع ناقص مجزوم بلم وجزمه السكون اين السكون لم يكن لم يكن الله اين السكون مقدر احسنت مقدر منع من ظهوره حركه التقاء الساكنين النون الساكنه بالجزم واللام الساكنه واللام الاولى انا اقول يكون فعل مضارع متزوم بلا مجزومه السكون المقدر منع من ظهوره التقاء حركه او حركه الدقه سي اللهم محمد محمد الله اسم يكون مرفوعوه احسنت اللام لام الجحود ما ليس على القصر لا محل الاعراب يعذبهم Eh? enges. When's zoom? There is a curl button. Where do I press? At the same party. It's a zoom button, بعد go there. الجحود واضح a ونصبه فتحة ظاهرة على اخره أن المضمرة مع ثعم مضارع ما هي هذا يقدر مصدر خبر ليكن لم يكن الله معذبهم فماذا خبر ليكن من عنده إعراب لهذه الآية في الكتاب عندك نعم لا لا لا لا فعل به هو الفاعل مثل هذا مثل مثله هذا الذي ذكرناه هنا مثله هنا فقط عنده إشكال في اللام فقط إن شئت تأكد إذن يجب إذمار ان بعد لام بعد لام الجهود وهذا الان نفي كينونة جحود كينونا ها؟ نجرب لنا هادين؟ نحن نحن. نعم avez nur a utile An ugly Idiom An ugly ¿Quién suya es吗? La human brand. Ableton. nenunca park Sai Girishkiri. Quien في محل ta vidim. Ashraf dan condemned an tepacheröre. An tra شبه gefilm... In God terms... Its en instantaneous maximum. Quelle a udara bin نقول المتعلق الذي تعلق بشبه الجمله هو هو الخبر متعلق شبه الجمله يعني حينما نعتبر شبه الجمله نقول زيد في الدار مثلا زيد في الدار هذا جار ومجرور جار ومجرور اذا قلنا في الدار هو الخبر شبه الجمله في محرف خبر مفهوم هذا قول ضعيف و الصحيح ان نقول ان الجار و متعلقان بخبر محذوف هذا الخبر المتعلق الذي تعلقت به الدار أو في الدار هو الخبر في حد ذاته. لماذا؟ لسواء كان كونه عاماً أم كان كونه خاصاً. زيد نائم في الدار. أين الخبر هنا؟ نائم. أنت بقول علماء نائم في الدار. ماذا نقول عنه متعلق ب؟ بنائم. زيد كائن في الدار. هذا هو متعلق العام النحذوف يجب حذفه. الآن كائن هو الخبر. ترد القاعدة حتى يكون الكون الخاص اذا اثبتناه نائم جالس اكل او كان كونا عاما كائن باعتبار كائن هو الخبر فالاولى طرد القاعدة القاعده ان نقول الكون العام او الكون المحذوف المتعلق اللي اسمه متعلق هو الخبر اذا في هنا وهنا يعني اذا كان الكون خاصا او كان عاما ترد القاعده هنا اذا نقول اللام حرف جر نقدر الآن لمعذم وما كان الله لمعذبين. يتدب ما هو المعنى؟ وما كان الله كائنا لمعذبين. هذا المعنى مستسأ؟ المعنى هذا مقبول؟ غير مقبول. وما كان الله لمعذبيهم؟ آه، وما كان الله كائنا لمعذبين؟ هذا المعنى غير غير مقبول. لكن لو قلنا وما كان الله معذباهم؟ ما هو المعنى ؟ ظاهر أو لا ؟ معنى ظاهر. فماذا ؟ المعنى المعنى ظاهر. وبيتري يعتبر تعتبر لم هنا حرف جر. سننظر في عربات القرآن الكريم لهذه الآية إن شاء الله ونتناقش عنها الأسبوع. نعم. إذن أين توقفنا ؟ إذن أعرضنا ال الآيات. وهذا نعم. بعد لامي الجحور. قال المصلف رحمه الله. قال ونحو ما كان الله يعذب فتضمر لا غير فتضمر لا غير كإضمارها إذن كإضمارها واضح بعد حتى إذن الاظمار بعد حتى وبعدنا بالجحود واضح كإضمارها بعد حتى إذا كان الفعل مستقبلا إذن بشرط نحو حتى يرجع إلينا موسى الموضع الثاني الموضع الثاني بعد بعد حتى حتى وما ادراك ما حتى دبخت العلماء الذي قال أموت وفي نفسه من حتى نعم قال وكإذمارها بعد حتى إذن الموضع الثاني بعد حتى نحو قوله تعالى قالوا لا بد أن نذكر كامل الآية لأنه ما بعد حتى لم متعلق بما, بما قبل حتى قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى إذن حتى أين حتى هنا حتى يرجع يرجع أولا اعلم أن الفعل بعد حتى له حكمان إما أن يكون مرفوعا وإما أن يكون منصوبا إما أن يكون مرفوعا وإما أن يكون منصوبا أولا نتحدث عن النصب بعد أن نكمل حديث عن نصب الفعل المضارع بعد حتى نتحدث عن رفعه من باب الفائدة فقط إذن حتى يرجع إذن ينصب الفعل المضارع بعد حتى بأن المضمرة بأن المضمرة لا بحتى نفسها لأن كفيين ماذا يقولون يقولون حتى حرف نصب يرجع فعل المضارع منصب بحتى ونصبه الفتح وانتهى البصريون يقولون, لا. يقولون حتى حرف جر حتى حرف جر والدليل قوله تعالى حتى مطلع الفجر حتى حين إذن حتى تنصف تجر الأسماء والحرف إذا, أو الحرف إذا دخل على الأسماء فعمل فيها لا يجوز له أن يعمل في الأفعال والحرف اذا دخل في الافعال فعمل فيها لا يجوز له ان يعمل في الأسماء من اين اخذ هذا الحكم بالنظر الى كلام العرب لا يوجد في كلام العربي حرف عمل في الأسماء وعمل في الحروف عمل واضح الان عفوا في, في الافعال يوجد حرف دخلت على الاسماء ودخلت على الافعال هذا لا اشكال فيه ما زيد قائم ما قام زيد لكن لا يوجد أسماء حروف عملت في الأسماء وفي الوقت نفسه عملت في الافعال هذا لا نظير له في العربيه الا حتى على قول كوفي. الكوفيين كوفيون قالوا لا حتى تعمل في الأسماء الجر وتعمل في الافعال النصب هذا مردود واضح لاننا لم نجد له نظير في العربيه حرف يعمل في الاسم ثم يعمل في الفعل ولهذا قال الاصوليون من شروط عمل الحرف أن يكون مختصا يعني لا يعمل الحرف عملا لأن العمل أصل فيه للافعال الحروف إذا عملت إنما تعمل إذا كانت مختصة ما معنى مختصة مختصة بالأسماء أو مختصة بالعمل في الأسماء يعني لا تعمل في الأسماء وتعمل في الافعال أو تعمل في الأفعال وتعمل في الأسماء لا هذا لا يعمل طيب الان حتى يرجع حتى يرجع اذا حتى نصب الفعل بعدها اذا وجدت الفعل منصوب بعد حتى فعلم انه نصب بان مضمره بعدها بعد حتى لماذا كان الاضمار واجبا لماذا تقول هنا واجب وهل هناك جائز لماذا لم يقول النحاة هنا جائز قالوا واجب لانهم لم يجدوا ان ظاهره بعد حد لا يوجد لها نظير يعني دائما اذا وجدوا فعل مضارع منصوب بعد حتى لم يجدوا فعل اخر ماذا ان ظاهر بعد اللام وجدوا اما بعد حتى بعد حتى لم يجدوا واضح لو وجد لكانت ضربه للبصريه للكوفيين لا عادوا مش دارين. يعني أنا وجد أن خلاص وجد. لكن لم يوجد. و من خلال والقياس قال البصريون لا لا حتى لا تنصب بنفسها وإنما أن المضمرة هنا هي التي نصبت الفعلة المضارع. لماذا قالوا أن المضارع؟ لأنه وجد الفعل مضارع منصب مرة بأن مرة بدون أن. وهذا أن وجد في الفعل مضارع. ان مضمره وان غير مضمرة إذن قالوا في مضارع يمكن ان ينصب بان مضمرة اذن بما انه يوجد اضمار لان تنصب في المضارع فلا مانع من وجودها بعد بعد حتى هكذا استنبط النحات رحمه الله قاعده نصب الفعل المضارع بعد بعد حتى الان ناتي لنا الاصل قلنا اذا يجب نصبه ان اضمار ان بعدها حتى اذا كان فعلها منصوبا نقول اين نحن الشرط الثاني نعم الشرط الثاني لا الشرط الاول ما زين بشرط ان يكون الفعل بعدها مستقبلا لا شرط واحد ها هذا شرط شرط واحد اذا كان الفعل مستقبلي في شرط واحد اذا كان فعله مستقبلا انا لم نلمس حدان كنا كنت اشرح اظمار ان بعد حتى الان الشرط هو ان يكون الفعل هذا مستقبلا ما معنى نعم لا لا تكون حتى بمعنى كيه التعليليه الى كي حتى نعم تكون بها لكن ليس في هذا اللغ واضح هنا انظر الشرط ان يكون هذا الفعل مستقبلا مستقبلا بالنسبه الى ماذا بالنسبه الى ما قبل حتى مستقبلا بالنسبه الى ما قبل ما قبل حتى لا يهم الكلام لا يهم اعتبار الزمن الاستقبال باعتبار النطق بالكلام يعني مستقبل انظر قل... لماذا قلت هذا الكلام؟ لأن تجد عند الكتب النحات قلك بالنسبة إلى ما قبل حتى لا بالنسبة إلى زمن التكلم، لأن زمن التكلم له علاقه علاقة بالفعل المضارع. الفعل المضارع. حينما تقول يا خروج يدل على ماذا؟ الحال او المستقبل او الحال والمستقبل خلاف بين أهل العلم أقوال كثيرة في هذا المساله يا خروج هل يدل على الحال والمستقبل معا أو على الحال أو على المستقبل أو ما مفهوم لهذا باعتبار النطق بالكلام يا خروج مفهوم يقول يرجع حتى يرجع يكون مستقبلا باعتبار ما قبل ما قبل حتى لا باعتبار زمن التكلم لا باعتبار زمن التكلم لانه يمكن ان تكون ان تحكي عن شيء مضى ويكون هذا الفعل بعد حتى مستقبلا بالنسبه لما قبله الان قالوا لن نبرح عليه عاكفين قالوا لن نبرح على, على لن نبرح عليه عاكفين على العجل حتى يرجع موسى يعني اذا رجع موسى لا نتوقف عن ما زلنا عاكفين حتى يرجع موسى الان ما بعدها ما بعدها والرجوع رجوع موسى نعم ما بعد ما عفوا الرجوع الان نو قارنه ب عكوفهم على ما زال عكوفهم على العجل واذه مستقبل له لانهم هم معاكفون الان لكن رجوعهم مثلا ليس بعد عفوا اذا هذا الفعل ماذا مستقبل واضح طيب اذا ماذا قال المصنف قال وفي قال وكاذمارها بعد حتى نحو أقرأ؟ تضمر غير بعد حتى إذا كان الفعل مستقبلا نحمو حتى. آه إذا كان الفعل مستقبلا على المسألة؟ بعدها ماذا قال؟ التي آه خلاص أول ليس بعده. إذن. نقول يضمر الفعل عفوا تضمر يجب نصب الفعل, الفعل المضارع بأن مضمرة ووجوبا بعد حتى. بشرط أن يكون الفعل بعد حتى مستقبلا أي مستقبلاً لما قبل لما قبل حتى الآن رفع الفعل بعد حتى نعم نعم نعم No, it's not لا ليس Now لا ليس a sign, بنقول means يعني ما بعدها but nothing before it. What is it? What is it? A sign for what is it? Where? If you said that you went to the church نعم نهاية, نهايه الامر لكن ليس غايه ما, ما, بعد, ما بعد حتى ليس غايه لما قبل حتى واضحه وفيه اشكال رجوع الرفع رفع الفعل مضارع رفع الفعل مضارع ماذا نقول عنه قلنا للفعل المضارع بعد حتى حكمان الرفع والنصب النصب بعد بالم مضمره بعد حتى مضمرا وجوبا الرفع له شروط كم له من شرط اثنان او ثلاثه ثلاثه شروط شرط الاول ماذا قلت من اين لك هذا ها ماذا قال كونه مسببا عما قبلها ما بعد ما بعد حتى مسببا عما قبلها ما بعد حتى يكون سببا لما قبلها هكذا نعم الشرط الاول ان يكون الفعل بعدها نعم عما بعدها عفوا ما قبلها سرت حتى يظلم الليل هل يجوز الرفع هنا هم. سرت حتى يظلم الليل قلنا الرفع بشرط ان يكون الفعل ما بعد بعد حتى مسببا او بسبب ما ما قبلها هل ظلم الليل الليل اللي بعد حتى سبب عن عن السير ليس سببا ليس شرطاً ليس سبباً يعني وجود الظلام ليس سببه المسير الرفع نعم لو كان هذا السبب عما قبل هل أجاز الرفع فيه. لا نتحدث عن الرفع هل يجوز الرفع أنا ماذا فعلت هنا؟ نصب. نصبت. هل يجوز الرفع؟ لا يجوز الرفع لماذا؟ الشرط الأول غير محقق. وهو ماذا؟ ما بعد حتى يكون سبباً عما قبله. هل ظلام الليل سبب في المسير؟ عن المسير تسبب المسير فيه. واضح هل, هل ظلام الليل تسبب فيه المسير؟ يعني أنت تسير وسيرك كان سبباً في الظلام. Is it clear هذا ليس سببا is not a reason for يجوز، So it is not necessary. It is not necessary. What does it need? It is necessary. I've been نعم. until I am ashamed لا مستقبل لا مستقبل بالليل هي لا انظر انظر قال حتى يظلم الليل اذا هو يسير هل اظلم الليل لم يظلم الليل بعد عفوا هذا مستقبل هذا مستقبل بالنسبه الى هذا هو قال هو ماذا يحكي هو يحكي عن ماض عن شيء ماض لكن قلت لكم استقبال الفعل هذا الذي بعده حتى في النصب لا على قدره بيسم التكلم إنما نتحدث عن استقبال الفعل باعتبار الذي قبل حتى هو الآن يتحدثون عن شيء فات يعني عن ظلام الليل فات وعن السير قد فات كلهم ماضٍ لكن ال الاستقبال ما بعده حتى باعتبار هذا لأن أنت إذا أردت أن ت أنظر إلى النصب هنا وجب النصب انظر إلى استقبال فعل باعتبار هذا الظلام مستقبل للسير أو لا جاء بعده أو جاء قبله جاء بعده او قبله إذن هذا مستقبل لهذا او لا مستقبل اذن وجبه النص واضح الان الان نريد ان نرفع نريد ان ارفع مثلا انظر الى هذا هل هو سبب فيها سبب عن هذا او لا هذا قبل حتى سبب فيما بعد حتى لا علاقه له إذن فلا يجوز الرفع فلا يجوز الرفع مفهوم هذا آية البقرة حتى يقول حتى يقول الرسول وزلزل حتى يقول قراءة فيها ليس كذلك قراءتان يقول و ويقول لا نقول ورش نقول نافع حين نقول قراءة يعني نتحدث عن اصل القراء قراءه نافع عبد الله بن عامر قراءه ابي عمرو بن اعلاء قراءه عبد الله ابن او ابن كثير يعقوب وغيره من القراء عاصم لا نقول حفص اولئك رواه هذه هذه القراءات وان كان هم قراء لسه انهم ليسوا قراء هم قراء لكن ابن مجاهد رحمه الله حينما ذكر هذا الأمر جعل سبع قراءات لكل قارئ راويا ولكل راو طريقه اختارهم رحمه الله من بين قراء كثر في كل مصر من الأمصار من البصرة ومن الكوفة ومن المدينة ومن مكة ومن الشام اختار سبعة قراء من الكوفة اختار ثلاثة والباقي واحد واحد أين نحن؟ الشرط الثاني ان يكون هنا فعل ان يكون الفعل بعدها مسببا عما قبله الاشد الثاني ان يكون من يكون فعله ان يكون الفعل الذي على الحال واضح لا المستقبل دال على الحال لا على الاستقبال دال على الحال لا على الاستقبال حين يجب الرابع يعني الحال حال باعتباري واضح باعتباري ما بعد حتى يعني الفعل الذي بعد حتى يكون دال على الح... ذلك الحال يعني على ذلك الزمن فهم. هذا الحال قد يكون حقيقيا وقد يكون مقدرا مثال حقيقي أنت تقول جئت إلى دخلت المدينة أو إلى المسجد تقول جئت إلى المدينة حتى أنت على ابوابها تقول حتى أدخلها حتى أدخلها أو حتى أدخله متى تقول هذا الكلام؟ وأنت على الأبواب Now, do you عن المستقبل Is عن الحاضر story عن the future or about حال هو الحاضر يعني الفعل يكون دالا على is the present. The reality is the present. You are now on the walls of the mosque. You say, I went أدخله الآن هذا الفعل أدخله داروا على الحال أو على المستقبل أنت قلت هذا الكلام وأنت أمام باب باب المدينة أو باب نزير، تفضل داروا على الحال إذن لو دل هذا الفعل على المستقبل ما جاز النصب ما جاز رفع عفوا ماذا وجب النصب لماذا قلنا في النصب ان يكون الفعل مستقبلا لما قبله اذن الاستقبال خلاص وجب فيه النصب ماذا بقي الفعل مضارع من الزمن المضارع اما الحال اما المستقبل اذا كان الاستقبال يجب فيه النصب تفضل الرفع ماذا بقي له الحال حتى يعني تستنبط الحكم ياتيك الاستخراج استخراجه بعد استخدامات النصب لا بد أن يكون فعل دال على مستقبل استقبال ما مضى. الحان الآن وأنظر الحان بقي له زمن واحد فقط هو الحال. إذن يجب أن يكون دال على الحان. هذا الحال قد يكون حقيقي أن حين تقول هذا الكلام حين وقت الكلام لكن قد يكون مقدّم قد يكون مقدّم لكن ما المقدّم؟ مثلاً بعد أربعة أيام وخمس أيام تحكي لصاحبك أو زميلك أو أخي. تقوله جئت المسجد يوم الثلاثاء جئت المسجد حتى أدخله يعني لكن تحكي له تلك الواقع في حينها يعني تقدر ذلك الزمن في حينه فيكون الحال هذا هذا الفعل دالا على الحال لكن هذا الحال مقدر باعتبار الحكاية مفهوم هو في ماذا؟ وهذا خرجت عليه الآية في ماذا؟ حتى يقول الرسول حتى يقوله نقول وزلزلوا حتى يقول ويقول الايه واضح الان عندنا وزلزلوا زلزال قلوب المؤمنين واضح حتى يقول وحتى يقول الان قراءه النصر قراءة النص ماذا يجدي يجب ان يكون هذا فعله مستقبلا لما لما قبله واضح الان يعني يقدر هنا الاستقبال حتى يعني, يعني ان القول هذا جاء بعد بعد زلزل فزلزلوا بعد ذلك قالوا مفهوم هذا وزلزلوا حتى يقولا مفهوم هذا اذا في الاستقبال هنا هذا القول جاء بعد بعد او يأتي بعد الزليان كل كل هذه القصه كلها وقعت واضح الان باعتبار الرفع ماذا يقول يبدو ان يكون هذا فعله في الحال فيعتبر ما حكايه ذلك القول حكايه باعتبار الحكايه ان هذا الفعل كان حين الزلزال واضح في ذلك الحين حتى يقول وزلزل حتى يقول فيكون هذا الفعل للحاضر لكن هذا الحاضر مقدر مثل ما لكم هنا في المسجد يعني تحكي له قصة وقعت لكن تقدر هذا وكأنك في ذلك الحال فترفع تقول جئت المدينة حتى أزور إخواني أو حتى أزور اخواني حتى أزور أي الفعل الزيارة لم يقع بعد سيقتيب في المستقبل وحتى عزوره أي أن هذه الزيارة تحكي هذا هذا ماذا تحكي فيه وأنت وأنت في هذه الزيارة وأنت مقبل على هذه الزيارة أو داخل في يعني في ذلك الحال والله أعلم ماذا بقي معنا وأول معية الشطر الثالث يعني ليس مهم كهذا اشترط أن يكون ما قبل حتى تاما ما قبل حتى أن يكون تاما قلت ليس مهمني ليس, ليس ليس هذا معناه أن نهمله لكن ليس صعبا هذا الذي اقصده ليس صعبا كصعوبه هذا الشرطين هذين الشرطين ان يكون تاما تاما نعم يعني إذا كان بعد حتى كان لابد ان تكون تامه كان تقول مثلا لا ليس جمله مفيده جملة غير مفيده لا كلام لنا فيها It's not a word. A كلام تام a full كلام ناقص there is a word that is a full word. A word is a full word and a full word. I'm going to say that it's a full word. Until? A full word. Where is it? A full word. What? Yes, because هل هل وقعت لم تقع بعد هي للمستقبل اذا اكتب مثلا او يكتب او تكتب او يكتبون واضح هو اما ان يكون الان يكتبون يكتبون هم يكتبون او للمستقبل يعني بعد زمن التكلم سيقع لهذا الان حتى الابتدائي يعني ابتداء الفعل او المستقبل غايه غايه يتك... نعم لا لا لا, لا نقول انا فرق بين المصطلحات من قش خط المصطلحات حين يقول لا علاقة له بما لا لابد أن يكون الكلام علاقة ما قبل بما بعد العلاقة موجودة لكن نوع العلاقة ما هو العلاقة موجودة فهم فهم ربما يكون أنا كلام أكثر انظر حين حينما يتكلم النحات عن معنى الحرف نتكلم كنا مليت نتكلم النحاس في ضربه القواعد عن معنى الحرف لا علاقه بالنبي نعطيك مثال كل الحروف عندها معاني كل الحروف لها معاني حروف العطف الواو لها عده معاني الفاء لها عده معاني اللام حرف جر لها عده معاني الباء حرف جر لها عده معاني الان حين من نقول مثلا جئت من المدرسه من المدرسه الان اقول من حرف جر ومنتها لا اقول من تفيد ابتداء الغايه وذهبت الى المسجد انتهاء الغايه وأكرت بالمنعقة في السببية أو المجاوزة لا أقول لا تحدث عن المعاني هنا هذا موضوع خاص بالمعاني قد قد نحتاج إلى المعاني في بعض القواعد مثل ما مضى اللام الزائدة اللام التي تكون أن التفسيرية أن الزائدة نتكلم عن المعاني لأنه يهمنا إذا كان المعنى لا يهمنا لا نتكلم عنه لأن الكلام عن معاني الحروف يشوش الأذهب مشيوش الاذهان خاصة في ضبط القواعد ونحن ما زلنا مبتدئين والله اعلم ونكتب بهذا القدر نواصل هذا فيما يتعلق بان كنت اود أن من